الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى